والارض لا إله إلا هو فان تؤفكون لا اله الا هو فان تؤفكون وان يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرّنكم فلا تغرّنكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو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 لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبون والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواج وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمري ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحر هذا عذب منفرات سائغ شرابه سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترالف الك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كلٌّ يجري لأجل مسمّم ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاءك ولو سمعوا مستجابولكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيك مثل خبير ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيك مثل خبير.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 ولو كان ذا قربان إنما تُذِرُ الَّذين يَخشون رَبَّهُ بالغِيبِ وأَقام الصلاةِ وَمَن تَزكَّى فَإِنَّما يَتَزكى لِنفسِهِ و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 أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا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 الذين كفروا، ثم أخذت الذين كفروا، فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء إيمان؟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 ألم تر أن الله أنزل من السماء إماً فأخرجنا به فأخرجنا به ثماراً مختلفة ألوانها ومن الجبال جدود بيض.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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سروراً وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سروراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذين أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفنا من عبادنا فمنهم ضالٌ لنفسه ومنهم مقتصدون ومنهم ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤام ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور الشكر الذي اهلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لقوب والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم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 كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطريخون فيها ربنا أخرجنا نعم الصالح، وهم يصطريخون فيها ربنا أخرجنا نعم الصالحًا غير الذي كنا نعمل، أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاكم.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 فَإِنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَامٌ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَرُونِي مَاذَا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 إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدة إيمانهم لإنجائهم نذير لإنجائهم نذير لا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 مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله فإن الله كان بعباده بصيرا